المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف يامرون بالمنكر يُنكِرون وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الفاسقون